بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله بن وآله كان الكلام في النصوص الخاصة التي تدل بها على كفر منكر الضرورين كما ذكرها صاحب الحدائق والجواهر وتعرض لها السيد الصادر قدس سروح من هذه النصوص الطائفة الثالثة صحيحة عبد الله بن سنان أبواب مقدمة العبادات يعني الوسائل باب اثنين 11. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبير فيموت هل يخرجه ذلك؟ عن الاسلام وان عذب كان عذابه كعذاب المشركين فقال عليه السلام من ارتكب كبيره من الكبائر فزعم انها حلال شاهدنا في هذه الفقره فزعم انها حلال اخرجه ذلك من الاسلام عذب اشد العذاب وان كان Mooi te rissen, en nou, dan bun, waar وإن كان معترفا أنه ذنب يعني ما ما ما زعم أنها حلال وما كعلي أخرجه ذلك من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من العذاب ال أوائل وتقريب الاستدلال بهذه الروايات بوجهين الأول. ان مقتضى الاطلاق وهو قوله اذا زعم انها حلال اخرجه عن الاسلام مقتضى الاطلاق أن إنكار الكبير مخرج عن الإسلام سواء كان ملتفتا إلى أن ذلك ملازم لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله أم لم يكن ملتفتان هذا هو التقريب الأول بالاستقلال أو الوجه الأول يعني بدون شبهة بدون شبهة بدون لغة مقتبل الإطلاق هو هذا هذا يشكله حتى مشكله من الله وأشكله أو وأجيبه أكوان أجيبه عن هذا الواجه بوجوه ثلاثه الأول الأول ما ذكر في المستنساق من أن هذا الإطلاق لا يمكن العمل به جزما وإلا لحكما بكفر المجتهد اذا توصل الى حليه كبيره من الكبائر كما لو افتى المجتهد بان الكذب على الزوجة حلال فانكشف أنه من الكبائر و هو كان الزلمة عم العالم عن شيء يشمله يا الاطلاق يشمله بعض فلا بد حين اذن من رفع اليد عن الاطلاق وتقييد الروايه باحد قيدين الاول ان يقال المقصود بالكبيرة ما كانت حرمتها من الضروريات، فكأن الإمام قال: من ارتكب كبيرة من الكبائر الضروريات لا مطلاقاً. التقييد الثاني ان يقيد بفرض العلم بالحرمات يعني من زعم انها حلال وهو عالم بالحرمات فإن ذلك يخرجه عن الإسلام، وحيث لا قرين، القيد الأول أو القيد الثاني لا توجد قرية، فالرواية. مجملها واجمالها يمنع الاستدلال بها ولكن يلاحظ على هذا الجواب ان مقتضى مناسبه الحكم للموضوع اذا زعم انها حلال خرج عن الاسلام وعذبه اشد العذاب مناسبه الحكم للموضوع قرينه على ان مورد الروايه الكبائر الضروريه لا مطلق الكبائر ويؤكد ذلك ان بعض الروايات الواردة في نفس هذا الباب مثلت بما هو من الكبائر الضروريه مثلا كما في صحيح عبد الرحيم ذد صير الذي قرأناها أمس قال فيها وكان الإمام وكان بمنزلة رجل يعني الذي يستحل التبائر وكان بمنزلة رجل دخل الحرم ثم دخل الكعبة، فاحدث في الكعبه حدثا فاخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار الى النار فإن من الواضح لها في جوف الكعبه من ضروريات الكبائر فالتنظير به شاهد على أن مورد الروايات هو الكبائر برويه هذا هو الجواب الاول نعم هو هذا هو ال سيدنا على يعني بعد مرتجع يعتبر مرتد ويضرب ويضرب عن لا يقتل الانسان بالارتداد بعد يضرب عنقه ومصيره للنار يعني مرتد لماذا نقول الدنيا, الدنيا مما مما اذا كان كيف يرتفع عنه؟ إذا مرتد كيف يفعل الان يعني مثال بدا انسان ارتد عن الاسلام الا يقتل في الدنيا ويعاقب في الاخره يعني أحدث الكريلوبية أو الكريلوبية. لا ولكنه باعتبار أنه من الضرورات من ضرورات الدين حرمة الإحداث في جوف الأرض هيس المقصود بالإحداث أنه خرج منه شيء داخل الكعن مقصود أحدث حدثت داخل الكعن يعني ارتكبنا معصي. ارتكب معصيه فاحشه مثلا والعياذ بالله بله بله هذا محمد هذا هم ارتكب المعصيه هم اتك حرمتك لك عمل نعم خو الجواب الثاني ما افاده السيد الشهيد على الله مقامات من أن ذكر العقوبة حيث قال عذب أشد العذاب ذكر العقوبة قرينة على نظر الرواية لفرض التنجز إذ لو لم تكن الكبيرة متنجزة في حقه لما عقب على ارتكابها للقابل اخذ التجاره شيء مش لا تنجز معناه وتنجز ملك مساوق للعلم إذ اذ لو لا علمه بالحرمه لما تنجزت عليه إذن, إذن فمنظور الرواية هو فرض إنكار الكبيرة مع العلم بكونها كبيرتان وإنكار الكبيرة مع العلم بها ملازم لتكذيب النبي صلى الله عليه واله فتسقط الروايه عن الاستدلال ولكن يلاحظ عليه أن ذكر العقوبة وإن كان قرينة على تنجز الكبيرة إلا أن التنجز ليس مساوقا للعلم الوجداني بالحرمه اذ قد يتمدح بالعلم به او باحتماله اذا كان قبل الفحص فكما ان العلم منجز فالاحتمال قبل الفحص منجز ايضا وحينئذ فلا شاهد على نظر الروايه لفرض العلم بالحرمان كي يقال بسقوط الاستدلال بها لما قبل فحص يستحقان اشد العقاب لا هذا استحق هذا استحق على الخنوع على الانكار لا على الفعل السيد يستشهد بالعقاب على اصل فعل أنه عوقب على أصل العمل يقول عقابه على أصل العمل معنى أنه منجز عليه وبما أن التنجيز مساويا للعلم إذا نظر الرواي إلى من ارتكب الكبير وهو يعلم أقول لا ما أقصد أشد منها وليس مجرد عقابه نعم إذا فعل هذه الكبيرة وهو فقط كان يحقق أشد منا لا فرق لا فرق في في المنجزية يعني في في مساحة المنجزية بين أن يكون علماً وجدانياً أو أن يكون احتمالاً قبل الفحص كلاهما على حد إنسان. هذا قبل واضح هذا الناس الصدر يعتبره من القضايا شطرية. وينكر قبح العقاب إلى بيان. طب <تصفيق> طب <تصفيق> نعم. بعد. لأنه إذا مو مو حفظ مو الذي يعني نتصل عن, عن هذا الشخص الذي حدث حدثاً في الكعلة يعني لا يمكن أنه نجي في حقي هذا evet. الجواب أنه منجل عليه قبل الفحص فلنجل أنه فحص عمينه لو لم بأن اه احتمال ومنجزية الاحتمال قبل الفحص من الأمور الوابحة خب إلى سيدني نجيب جواب آخر أنه صدر الأمر بين الطقيدين، الطقييد مؤن زائدة وحين إذن نطبع عند مقيدين إما بهذا وإما بهذا. ولكن لا قرينا على أحد. مع قراءة نصادر الإجمال إلا بعد تساوي القيدين خلاص. إما إما إذا كان أحد الطقيدين أخف مؤن من الآخر، يعني إذا النصادر الطقييد أخف مؤن. وهو <التقليد> يا قيد الله هو آخر منه يقول بيجو هو يقول, يقول ماكم ما رجح لحد القين على الآخر. ولذا نحن قلنا أكم رجح لحدهما على الآخر وهو مناسبة الخصوص للموضوع أنا أقول مثلا أنا بنفسي فبنفسي رجح لتقديم على قيد الأرض. هو يقول متساويان في المقام. الجواب الثالث وهو الصحيح ما أفاده سيدنا قدس الروح في تنقيحه من أن منظور الرواية للإسلوعين لا للإسلام الاعتباري من زعم أن الكبير حلال ومات خرج عن الإسلام واقعا وهذا لا كلام فيه لأن محل البحث في الإسلام الاعتباري اي في ترتب احكام الارتداد وعدمها والقرينه وان لم يذكر هو القرينه والقرينه على ان منظور الروايه للاسلام الواقعي ورودها في سياق السؤال عن المصير الاخروي ان الروايات سؤالان جادان ناظرة للمصير في الآخران هل مصيره مصير المسلمين أو مصير الكفار فالسياق قرينة على أن منظور الرواية للخروج عن الإسلام الواقعي وبالتالي فلا يصإدلال بها على ثبوت الكفر بنفس الانكار هذا كل الكلام في التقريب الأول وما أورد عليه من الإجابات الثلاثة الثلاث عفوان كم حين عليه علي ماذا نقل علي يقول التقريب علينا الثاني ما ذكروا بعض الاعلام قدس الراه من أن إطلاق الإسناد قارنة للأضر إلى الكبائر الضرورية. بيان ذلك ان نسبه شيء الى الدين تاره تكون مطلقه كما اذا قال وجوب الصلاه من الدين وتارة تكون مقيدة بمذهب او برأي كان يقول مثلا وجوب الخمس في ارباح المكاسب من الدين على مذهب الإمامية أو وجوب الخمس في الهدية على رأي السيد الخوئي ما يصح نسبة الحكم إلى الدين بلا قيد إذا كان من الواضحات وأما إذا كان الحكم من الأمور الخلافية فلا يصح نسبته إلى الدين إلا على شرطين أو قيدين والملاحظ في الروايات أنها نسبت وأسندت من دون قيد، فقالت: من ارتكب كبيرة من الكبائر، ولم تقل من ارتكب كبيرة بنظره أو بحسب مذهبه. أو مقلده جعلت الأمر مطلقا فنسبة الكبيرة إلى الدين بنحو الإطلاق شاهد على كونها من الواضحات وحينئذ فتدل الروايه على أن إنكار الكبيرة إذا كانت من الضيئات موجب بنفسه للكفر لا بحاجه من دون حاجه الى الملازمات بينه وبين تكذيب النبي صلى الله عليه و اله بس <تصفيق> حتى <تصفيق> الشيء عليه بالكون الشرطي اجمع لله احل عنه هلا هلا يعني شيء تقول أنا أفهم منه اللي هاذي. أنا لا أفهم كلامكم كله ولكن من أقداره. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ويله حظ وفينا الصور ما موجود اليوم كله. لن يعرض. ربما مسلم ما نعذب. أنت خرج عن الإسلام. خرج عن لا لا خرج عن الإسلام. أخرجه ذلك عن الإسلام. وعد بأشد العذاب. ويلاحظ عليه أن المصحح لمسألة شيء. على نحو الإطلاق قد يكون هو الوضوح وقد يكون هو الواقعية مثلا إذا قال الإنسان من سرق مالا لزيدٍ فيسجن أو من سرق مالا للدولة فيسجن أربع سنوات هنا. أطلق النسبة ما قال من سرق مالا للدولة بحسب رأيه أو بحسب مذهبه أو بحسب مجتهده قال من سرق مالا للدولة أطلق النسبة المصحح لإطلاق النسبة ليس هو الوضوح يعني وضوح كون المال من أولا دولة بحيث لو سرق مالا ولم يكن واضحا أنه للدوله فلا يسجن المقصود بهذه المقالة من سرق مالا وهو للدولة واقعان فحكمه كذا فالمصحح لنسبة المال إلى الدولة على نحو الاطلاع ليس هو الوضوح وإنما هو إرادة الواقع الكلام في المقام كذلك من ارتكب كبيرة من الكبائر حكمه كذا يعني من ارتكب ذنبا وكان كبيرة فل. واقع لا من ارتكب ذنبا وهو واضح انه شنو كبير تم الكلام حول هذه الطائفة الطائفة الرابعة نقرأ نقول هذا فنلزمنا الى غد